بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس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 كبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفيه نعيم وَإِنَّ الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أَدْرَاكَ ما يوم الدين ثم ما